امكسر الدنيا بجماله او قلب غيره ما حلال لو خارطة الحب واتجاه. عش جنوب و هي عايش بقلبه ونفض شاكه نفض شاكه ايه والدمنه لا ابوقي ابوقي كل شي يروح و غير القاه بس هو ما بيش بده محدود العاطفه يا حبي وحساس الصدق طيب ومساح من الله شيء هذا بس هو اللي صور وشغل كل من شو شو يا A szeke, a hűbé, Na jennet helye